أبنوا اتقوا ربكم بإذنين أحسنوا في هذه الدنيا حسن وأرض الله واسعة إنما يمرق الصابرون أجهرهم بغير حسان فإني أمرت أن أعبد الله مخلصا الدين وأمرت لأن أكون أولا مسلمين القاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وهذه من يوم القيالة الأداء No, no, Zdjęcia i يزع عن مختلفا انوانه ثم يهيم فترام مصرا Dzięki جهي سمور العذاب يوم القيامه أقيل للظالمين ما كنتم تكسرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين قبلهم